حزب الخفنابي يقرأ للقطاة الدين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان من يرانه ولا يمن عليه سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من يبرع من الحول والقوة إلا إليه سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه سبحان من يسبح كل شيء بحمده سبحانك لا إله إلا أنت يا من يسبح له الجميع تداركني بعبك فإني جزوع أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا كريم يا وهاب يا باسط يا رزاق يا فتاح يا واسع يا غني يا يا يا متفضل يا كريم يا وهاب يا باسط يا رزاق يا فتاح يا واسع يا غني يا موني يا منعم يا يا كريم يا وهاب يا باسط يا رزاق يا فتاح يا واسع يا غني يا مولى يا منعم يا متفضل